غتائية قد أفرط فيها القوم حتى صاروا إلى ما صاروا إليه وأسوق إليك قصة من قصص الصين القديمة من القصص الصينية القديمة وهي أن كما ان أن عقرباً كان يقف على ضفة النهر وأراد أن يعبر إلى الضفة المقابلة ولما كان لا يعرف العوم فضلا عن أن يحسن ورأى أمامه ضفدعا يسبح في الماء تحت ناظريه عرض عليه أن يحمله الضفدع على ظهره إلى الشاطئ المقابل فقال هلا حملتني على ظهرك إلى الضفة المقابلة فقال إني لا آمن متركة ولا آمن أن تضربني لا آمن أن تضربني بسمك إذا ما كنا في عرض النهر أو بعد أن نجوز فإذا أنا في عباد الهالكين وأنت إذا فاعلت ذلك بعد المجاز فقد نجوت أنت وهلكت أنا فقال له هذا العقرب كما تزعم القصة القديمة قال له وكيف تتصور ذلك وقد رضبت مصيري بمصيرك وأنا لا أعرف العوم فضلا عن أن أحسن وعليه فإذا ما كنت على ظهرك في عرض النهر فضربتك فإنك عندئذ إذا ما مت فسوف أموت أنا واقتنع الضبع بهذه الحجة لأنك تعلم والله رب العالمين من قبلي وقبلك يعلم أن المنطق ضروري لفهم الأشياء ولكنه ليس بالضرورة حكما عليها أنت تعلم أن المنطق ضروري جدا لفهم الأشياء وأنك لا تفهم الأشياء إلا بالمنطق. ولا أعني المنطق الأرصي القديم وإنما أعني قواعد العقل التي ركبها الله رب العالمين في عقول العاقلين المنطق ضروري جدا لفهم الأشياء ولكنه ليس بالضرورة حكما عليها والدليل هو هذه القصة التي زعموه فإن العقرب لما كان على ظهر الضفدع وتوصف به النهر حيث ليس حوله إلا الماء ولا تحته إلا إياه وليس فوقه إلا السماء وهو لا يحسن العلم ولا يعرفه اتت إليه غريزته إليه الفعالة النشطة فضرب الضبع ضربة فاهلكه فلما كان الضفدع على شفى الهلكه توجه إليه وقال له ألا الآن كما أنت سنموت معا فما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ فقال يا هذا لم أستطع أن اقاوم اغراء ما أكتب في من هذه الغريزه ولم أستطع أن أقاوم شهوة أن أضربك فضربتك ولو كان في ذلك الهلاك في المستنقع ولعلت حفظك الله رب العالمين فظن هذا الأمر إسقاطا على واقع مريح ولكن الحق أن الأمر لا يحتاج إلى إخصار وأن كل من آتاه الله رب العالمين عيني فهو قادر على الرؤية بهما، وليس يعشو ضوء بصرهما فإنه عندئذ يرى الأمر على وجهه إلا إذا كان ممن ركبت الضلاله في طوايا صدره وفي حنايا قلبه فهو لا يرى الحق حقا ولا يسأل الله اتباعه وإنما يرى الحق باطلا ويسأل الله اتباعه ولا يرى الباطل باطلا وإنما يرى الباطل حقا ويسأل الله اجتنابه كل من كان بعينين فإنه قادر على رؤية الواقع على النحو الصحيح فلا تحسب هذا إسقاطا على شيء ولكنما المنطق ضروري لفهم الأشياء وليس بالضرورة حكما عليها لأنه لو كان حكما عليها ما تداعت سيارات الشهوة في نفس العقرب لكي يحمل على الفريسه ضاربا ولتلطف به طلطف كله إذ هو مرتبه إلى النجاة إلى البر الآمن والشاطئ المستقيم وهو لا يعرف عوما وهو لا يحسن سباحة وهو بعد لا بد أن يتورط في مستفع آثني. لأنه بما قدمت يداه قد وصل إلى ما وصل إليه وبظلم مما قد فعله صلت الله رب العالمين عليه ما صلت من أسباب الهلاك والدمار القائمين وإذن فلا تحسب هذا إسقاطا على شيء ولكنما نحن نتأمل في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نصفق على شيء مع أن دواعي الإصطاق بكلها وجسدها لا برمتها وأحاكيرها وإنما هي ظاهرة للعيان لا يغيب منها شيء